وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم, لهم مَّتْرَفٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَحْذَرُونَ مَا تَكُرُونَ وَالنَّبِي سَهِرِحَ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْبُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِل وَجَوَيْنَا بِهِل بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَزَرَعُوا بِهَا وَفَرَحُوا بِهَا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحيِطَ بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الذين لهم أن جئنا من هذه فإن أن جئنا من, من الشاكرين فلمَّا أن جاءهم إذ قَيِّرِ الْحَقُّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَمَا بَغْيُكُمْ عَلَى بُثُفٍ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثم إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فننبئكم. فننبئكم بما كنت مالون انما مثل الحياه الدنيا كما انزلنا كلا اذا انزلناه مرسما اذا اختلط به فاختلطت نبات الارض مما ياكل الانعام حتى اذا اخذت الارض حتى اذا اخذت الارض زخرفا وظن اهلها وظن انها انهم قادرون عليها اتاها اذرنا اتاها امنونا ليلا او نهارا فجعلناها حطما انها حطبا كالم تغنى بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله يدعو الى دار السلام ويهدي من ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم